وَإِنَّ من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب شليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيش كنارهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في يَوْمَئِذٍ فَقَالَ إِنِّي شَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تَرَاض إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكْفُرُونَ مَا لَكُمْ لَا تَرْفَقُونَ فَرَاض عَلَيْهِمْ ضُرًّا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناهم وَقَالَ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصارحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الشعي قال يا بني إني ألا في المنام أني أزحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء من الصابرين فلما أسلنا وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحصنين إن هذا لهو البلاء المبين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 الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موشى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم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 كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المومين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ لَهُ الْعُلُوُّ وَالْكِبْرُ هَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ على كذلك كان الذين المحسنون انه من عبادنا المؤمنين وان لوط لما من المرسلين ابن زيناب واهله اجمعين الا عجوزا في الغابر ثم مد نغنى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ بَأْسَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أن فهو كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه الى يوم يبعثون